بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأدلت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره